بعد فرق الجادر ليلها قلبي ميول قلبي ميول آه يا ما وما اكبر فاجعتي شغول خايف الانطق بك يا اللي ما هو تنزل دمعتي دمعت الرجال ذل الله وتعب ذال اصول رجال كابر ريسمعيتي خايب يوصل خبر دمعيتي اذا كان ختم واحد يراح بحزني ويا بعدها شنف ظروفي وطفيت شمعتي علموها صادقا الحب لا يمكن يزول حبها زادي وما يومها تقطع وصالي وتشري قطعتي علموها مني من الفاجع صبت بذهول يوم قالت لا تحاول صعي لاتني ما جيت إلى الحب من باب الفضور لاتني قدامي لو لا قح سبت الوقتي لاتني خدت النصيح من أصحاب العقول لي تهني طوعتنا سنتدورنا فتي المهم مني من الحزن ما ادري ويش اقول خايف انطق بك يا يال ما هو